ما انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم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 افعلوا ذلك منكم الا خذ يم في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردو الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون